أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحقه وما أدراك ما الحقه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 فهي يومئذ واهيه والملك على ارجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه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 لا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون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 تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم